القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا دونك كل ذلك الله غايتنا اخي انت حر وراء السدود اخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ فماذا يضيروك ككيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشريك في الكون فجر جديد. فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمونا من بعيد ترى الفجر يرمونا من بعيد أخير قد سرت من يديك دما أبنت أن تشل بقيد الإيمان ترفع قربانها للسماء مخضابة بوسام الخلود مخضابة بوسام الخلود أخيها الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح. فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع رايتها من جديد أخي إنني اليوم صلب المراص أدق صخور الجبال للرواسي غدا سأشيح بف الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبين رؤوس الأفاعي إلى أن تبين سأثق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 طريقك قد خضبت الدماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسمى بطيرا مهيدل جناح ولن نستذل ولا نستباح واني لاسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح اخي إن علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوخد لهم من رفات الشموس وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن متن الق أحبابنا فرضت ربي عدة لنا وأطيارها رفرفت حولنا. فطوبى لنا في ديار الخلون فطوبى لنا في ديار